سلاما على ارواحكم يا ذرى المجد فما بعد هذا الفقد يا صحب من فقد سلاما على ارواحكم يا ذرى المجد فما بعد هذا الفقد يا صحب من فقد تموج بيد الدنيا فانساب دمعة تسيل على قلب وليست على خد سلاما على ارواحكم يا المجد فما بعد هذا الفقد يا صحب من فقد كم وجوبي الدنيا فأنسابوا عفرة نسيلوا على قلب وليست على خدي قموا راحة قلبي عليكم من الحسن حتى ضغم حم لوجدي لقد شابت الأيام بعد فراقكم فطالت لكم صادق الوعد ظلام كأن الليل لا نجم مؤنس به أبدا بل إنني صرت في لحدي ألا هل يامت من من بعد موتيكم فلا عين تبكي ولا عين في سهدي شباب جهاد قد تسامت في علوم بما ضحوه جنات الخلد وقد حكموا بالشرع والسيف نصر وهذا كتاب واد يفي الى الرشد قاموا بعشير ندارا ودولة وقد بذلوا من اجل غاية الجهد قاموا بعشير ندارا ودولة وقد بذلوا من اجل غاية الجهد وقد بذلوا من اجل ترجمة <تصفيق>